خمسة. استمع إلى الكلمات وضع حركتها. فعل. سمع. نصرة. ركبة. هجمة. شهدة. وجد. وصل. حلمة. قربة. Alime. Be OD. Atale. Ketebe. Celese. Zehebe. Kebura.